فصل ثم هم مع هذه الأصول يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعه ويرون اقامه الحج والجهاد والجمع والاعياد مع الامراء ابرارا كانوا او ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحه للامه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 ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ويأمون ببر الوالدين وصلة الأوحام وحسن الجواوي والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل ووثق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق, على الخلق بحق أو بغير حق ويأمون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها وينهون عن سفسافها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 <تصفيق> كلها في الناو إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صاوى المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشعوبهم أهل السنه والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح حدجا أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضوهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدان وأن يهب لنا من لدنه احمد ان هو الوهاب والله هو والحمد لله رب العالمين هو على خير خلقه محمد هو وصحبه وسلم اللهم هو